شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في ربط منشور والبيت المحور والسقف المغفور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون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 جزاون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما أداهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشبعوا هنيما بما كنتم تعملون عُتِقَ على عَلَى سُرُرٍ مَصْهُوبَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ هَا مَن وَاتَّبَعَتْهُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِهَا أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ وَمَا ألتناهم من عملهم من شيء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 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِ لَا مُشْرِقٍ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَالَ عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ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 أم هم أَمْ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا أَمْ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون عندهم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 فالذين كفروا هو المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصعقون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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْ بَرَّ